بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار لا تلالب وامرأته حَمَّلَتْ الحَطَبَ